ألف لام م أنوان مدن أدش ننفن مانن كان ذاين نمن مهنوث انت جرفن أقراغن جرفد يقين وذك يلان قهرن سن أكنا دي سفان ربي وذي يمنن الصح أذو ذاك إديس كدفن أم يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم أن ونوي يخدم يخدمن ذي السيات أذسن سن يخاذ ويسح كمن ون يترجون ربي ذو القرار أثيذ يمرير الوعدة ربنا دياس نستغيس دي لكل شيء العلمي سيشعر حد ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين والني وصف اني مانيش ارتفاع شي خدمه مانيش ربولي حواش غتخرقيه والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجينهم احسن الذي كانوا يعملون ويدعي كن يمنن فيشرح كان يخدمان انا محوشتياتنا شان اثن الجزيه شو حضر وبغينا كن لا نخدمان ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاء هاذاك لي يشركك بما ليس لك به علم فلا تطعهما الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون النوصف نظم ذي خدم جحسان إيوثي ديروان مغصبنك أي ثقما أشريه ونورث السنظ إميرنا نطلع على غوري ناردو غيرم أكوني تخبرك الخدمان والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين وإذا كني أمنا ذير صلاح كان خدمان أثنى نور الصالحين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 موثنت من يوم نصر ربي أن يحسب ردى من الدن أمر عثاب النار ربي مديوسا نصر غرفا بيك أشقر يشيذوان إن الله مراثن كني ربيع نريع المرآ أين لنذقنا وان أتخرق تكل ملان أكندي استظهر ربي وإذا شكني يومنا أكندي استظهر وذاك يومنا نسيسا وننسن المنافقون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 أتباع تدبريث النوع أندم السياس ون ورستدى من الشمع ذكرى خذ من ذي السياس إيه ويا سنك عن الكتب أذرف ذنساكم تنسن تعاكمين ببيضنين أغرى تعاكمين النسن السنين القيامة أثنساكم غفايا إذكرنا ذلك الكتبات ولقد أرسنا نوحا للقومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين نشي قعد نحل قميش يقيم غوصنا لفنسنا قال خمسين سبق سن إذا همهني بالطوفان نحن مكني ضرمان إن نجات نستاذ وإذا فيس هي لن دخل نشفنا نقمس في العالم إذ خرقش أكن ذمنا وإبراهيم إذ قال لقومها عبودوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أثانا وتخلقون إذكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا تبتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا إليه ترجعون أكي نولاد إبراهيم يمشنين من القميش عادة ربي تقذمت إذ وإنه يخيرا وان لو كان عادة عريمم أخراكني دلت عبذن من غير ربي إذ غاغن أتانت خلق من دركسل وإذا كنا ذم. من غير ربي مرسعين دلشون دفكن ذا الرزق لربص الرزق والربي أعذى الثثة نشكر ثتش غر الشرث غرم وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إذ البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يشير ما تشدفن للجريل لنقف رنوان إن في موري اللي في اللاس حاشا نصي وضيفنا أرزرين على نغامك ديف دارت بنا الخلقيس ومبعده ندي عيوذ ونغفر بي سهر قل شيروا في دارت فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير إنسن الحذر قعام مقلث أمكفة الخرقيس ومبعد ربدي عيواذ لخريقة ثاني الجروث ربي يزمر كل يعذب من يشاء ويحم من يشاء وإليه تخلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أذي عصبوني فغام أذي سمحوني فغام ورسلة غلم خلو ورسو عير ملع ذلقان غضي هنيا من غير ربي أحبب ورغم عوان والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأشوا من رحمته وأولئك لهم عذاب نليم وذا كنن كفرا سلية النار ربي ونكرم تيملي رفيدس وذا كن يستمدر الرحمة أستعاني لا اعتبذ قرحان فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يمنون أولد جواب القميس حشمي سنان نغتسنا هرستي ثمس لنجاة ضربي ثمس وأن يكل العلمات وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعان بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ين يشنلت عبذا من غير ربهم الغغان ثلثا سمي احمجا ذي الحياة الدنيسة أثنى يوم القيامة ذي فري وذقوا ذي رقم وذقوا ثاني الضغط وانتمش أو التسعين حتى يكون منها فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم يوم نيس لوطي في بعيد هي أن روح غربا فيه لذي نشو أغراب إسني ضب الرموع ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب وآتيناه إجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين نفكيز إسحاق ويعقوب أن جعلت ذي الدريينس النبوء ذي الكتاب أن خلصت ذي الدنيس ذي رحظ ذي الصارحين. ولوطن قاد لقومه إنكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أهنكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا يتنا بعذاب الله إن كنت من صادقين قاد رب انصرني على القوم المفسدين لوط لطا امسنين القميش ألا تخدمين تفضيحين حدو الكنيس وراء غرصة لتخلقي تكن ملان أمكتا عن نومير قسن تسقط طعم القبر ذان ما تملالي مدغرة تجمع حشان منك تخدمين ورد جوابا القميش حشان مئة سنان أفكاد العثاب الرب ما تسحلت القرض ينا رب نصريا أغفر القميش فسادا ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لن نجي إنه وأهله إلا إن كانت من الغابرين ميدو سنويذ دنشقا هاري إبراهيمة في <تصفيق> اننش ان الشنغر غشيت الدثاجيا اثني عشر من إن يعقوب ابراهيم اتى لوط ليشقي لله ان الناس الكل يعرم اشوي ذاك يلاه ندهش اثنا الجو شري وشوريس حشف من الطفش كان متسلسل قد ينجرن ولما اجاءت رسلنا بهم فرعى وقالوا لا تخف ولا تحجن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية لجز من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون مدوس الودن شقع غرلت أريف رحي السن يتحير أطسف اللشن أن النسور السجوال فرح جنران اقرار مشهد اكد نجوس الوشري حشا كان ثمر طريف نستشف ذقيده ينجرن نشدك من ناظر لاعتبق الشيح ديك جنين شنغش تدرس ديون عاد شر عدنتيش مجد فيستر على ما اثبان تعقرا و الى امد ديال فقال يا قوم اعبدوا الله ورجل يوم الاخر ولا تعثوا في الارض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرشفة فأصبحوا في دارهم الجاثمين غرمديا نيدا نشنقا اهمت السن شعاي بذن فيا ينا يشن نرقمي هذا صرب بينه رجوم الجزب بس لاخرث الجتس خسر في الطعام اسكدف انت تغريد غرصا ازرزره نيجان الصباح بِخَمْنُ نُسْنُ بَرْشَن وعاد وثمود وقد تبين لكم من مشاكلهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصددهم عن السبيل وكانوا مستبشرين أتينوا لعد وثمود يبنوا دشنغران ما تهرمني خامدا شن زين جند الشيطان اينك نذ يخدمان يزجا يا يا اهل العقلين وقارون وفرعون وهامان ولق جاءهم موسى بالبيينات فاستكبروا في, في الارض وما كانوا سابقين اكن يرد قارون اذ فرعون يكذ هانان امجند بيه موسى ماشي كان يوني بيان تكبروا طغى بك موس يخنس فكلا نخذنا بذنبه فمنهم من رسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته السيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من غرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظمون كل حد ذي سن عقبيث سيقدر ندنو في نسف إن لنو اذم دنشي آذو يرجم حراش ألا نوذي الطف الصيح ألا نوذي من اللي رقعت سبجعيثا ألا نوذي من الصارق ربما نظري مرعا نظري مرعا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتها وإن أوهان البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وإذا كندي يقمن من غير ربما الدكار في مرثال نسلم في الشيشت ثق مخام ذا ينتظران ولا شخام يضعفان أمخام النسيشت أملو كان لنعرمن إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك المثال نضربها للناس وما يعقلها العالمون رب ثاني أعلم ذا شو إفعى بذنة الجنة نتاعم نتويت وعلى ذراع يسنل يضبر الأمور وإذا كنت مرأنا دي المثور نتاوي إثني دم الدن إثني فهمن ذا العارفين خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين يخلق رب الجنوان ذرقع أكن رقان وإن يكذ العلم يوثي الهند الممنين اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم صلاة إن الصلاة تتنهى عن الفحشاء والمنكر ولا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أعرضين جدا وحا ذي القرآن فدغف تظلي فظل فغفثوا مسيخين ذي المنكور نذكر ربيك مقرن ربي يعلمك أتخذ مم ولا تجادل ولا تجادل أهد الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنجل إلينا وقلنا اليكم والاهنا والاهكم واحد ونحن له مسلمون اريدك يا تجدرم واذا كيشعن الكتاب اليهود والنصارى حششتنا كني الهام حشوقدر من دكسان ليس شن نكون نومن شوي أثنيون كنوحدش نكونين نقرأ عن صدعيث وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمنوا به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون أكن نزل في الله وليل الكتاب وإذا كنت نفكر الكتاب ومن نيس ولذي وقير جالساً وهي من نيس وينكر الله يأثنى حشو وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إلى الأرتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذي نؤوت العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون يكتل لذورة السنة قبر إليس أطار الزكتاب ورتيح تظل سفوتيك يوكنينا الشكر وإذا حمرنا نرفع طر هلعم نستاذ الله يثباند ذلك الثمار نبوي ذنى مليف كربي العلم وينكر الله يثنى حشو الله نظلم وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما لايات يات عند الله وإنما أنا نهير مبين أولمك فيهم أن نزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وهكرى لقوم يؤمنون أننا سمجد فكير ذا في دي سيوث إن سن المعجزات ليني إلا نغرب نكذا منذر أدبينا ونكفر بيدنا ننزل في لسن الكتاب أقرنت في لسن ونمثل ذا الرحمن ذي سمكتين وذي يمنا يو قل بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون إلى سن بركة ربي يريدون ذي نهيان يعرمس ويني اللان ذي جنوان يكذ القاعان وذي سمن صفطر خفرمس ربي نوحيد أذوي بالعذاب ولولا أجل مسمى نجاءهم العذاب ولاياتهمبعة وهم العشرون اشتجرونك بالعذاب وإن جما محيطة بالكاافين أث الحر غ العثاب أمر الس رجل تح ييس العثاب الذي يسمن في الاس هنذ الت الخ ه الحر غ العثاب يوم يشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون السلم رهن ديغوم لا اعتبر نيسن نيسن ولد وضر ننسن أسنين أهو عرضس أين سلم تخدم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واشعة فأيا يفعبدون كل نفس ذائخة الموت ثم إلينا ترجعون العباد وذيون هجرس رقع وثوسع لكننا نتعب ذن كرث روح ذب ودغ الموت هم بعدد قرم غرن والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبو أنهم من الجنة غرفا تجري من تحت هذا النهار وخالدين فيها نعمة أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون واذا كنني ذي الصلاح كان يخدمان أجن ذنوقم ذي الجنة العليات تجزلان الدوستان يستفن دي ما ذي اخترى جدغان يرهان يو نخدمان يقام واذا كنني صبراً تشرينا من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو سميع العليم انا شحال بيني في الدون ذي القار يشعر رزقيش ربي رزقكني رزقيت نستيش للدي كلشيا العار مش يشعر حد ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض واسخر الشمس والقمر ليقولون الله فأنا يوفكون مفسر الطن والخلقان إغنوان يكذلقع إسخر الدطجاجور أذك دينين أربع أمئيوين أذو أحدا الله يبسط رزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل شيء عليم ربي السوسه الرزق غفين يغادي العباد احكي مين غفايوا مين ربي عارف مش كل شيء ولا انشئتهم من الجلامين السماء ماء فاحيا به الارض من بعد موتها ليقولون الله خذ الحمد لله بل لا يعقلون ما الشرطا بوا بسكن من ذي هنية يسن يحيى ذي القاعة بعد كن يمثل موت أذك دينين ربي إنسن الحمد لله أطسر يسن أرفع من وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون الحياة الدنثة ذزهوا ذلعبوا ببراش ملقوا خاما لخارف ذنين الحياة الصح ذلو كان ذغا ذي عليمن فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشيكون ليكفروا بما آتناهم ولا يتمتعوا فَسَوفَ يَعْلَمُونَ مَرَى رِكْفٍ ذِي سفين الذَّعونَ ذِي سَعَنِّينَ غَالْرَبِّي ذِي قُلْ يَصْفَانَ مِنْ مِنْي دِينجا أَغْلِ بِرْ هَهْ كَانْ أَسَقْ مُنْ أَشْرِيخ انفَسٍ غَسَرَ مَكَرًا هَيُنْيَزٍ ذِنَفْكَا انفَسٍ نَتْتِمْتَعًا هَمَسَانْ هَدَّكُ اولا يميرا ونا جعلنا حرما مناما ويوخطف الناس من حولهم اف بالباطل يؤمنون وبنعمه الله كفرون ورزقنا رقلا لقمشن حرم رمضان مد النسخ خفنا بثمول النجن ديجين امشي يوم انشر ربيا ومن غظم ممن افترا على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء اليس في جهنم مثوا للكافرين اريد لهم غرم منا دجرن لكثف غفربا ما ليش في الدين القران مدجوسا اورس والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبُلنا وان الله لما المحسنين واذا شقنا عسفاً في الجرن اشنمر يبهن النهر هان اثر خيره ربي يرسم